بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه لله لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد قال المصنف رحمه الله ذكر اقوال التابعين رحمهم الله تعالى في ذلك يعني في رؤيه الله تبارك وتعالى في اثبات رؤيه الرب تبارك على قال ت aides المسيب والحسن وعبد الرحمن ابن ابي ليلى وعبد الرحمن ابن ثابت واكرمه ومجاهد وقتاده والسدي وكعب رحمه الله تعالى الزياده النظر الى وجه الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده وكتب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الى بعض اماره اما بعد فاني وصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بامرِه بامرِه والمعاهده على ما حملك الله من دينه واستحفاظك من كتابه فان بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته نجا اوليائه من سخطه وبها وافقوا انبياءه وبها نظر تولهم ونظروا الى خالقهم نظرات يعني اصابتها نضره النعيم نظاره والبهاء والبشر الذي يكون فيها النور ونظروا الى خالقهم وهي عصمه في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامه هيبقى امره وقال الحسن رحمه الله تعالى لو علم العابدون في الدين انهم لا يرون ربهم في الاخره لذابت انفسهم في الدنيا ذابت حسره على فوات هذا الامر فان اعظم ما يرجوه العباد هو القرب من الله عز وجل والنظر الى وجهه سبحانه وتعالى واعظم ما يخافون منه ان يبعدوا عنه عز وجل وان يهجبوا بل انما صارت النار نارا لاجل انها حجاب ان اهلهم محجوبون الى فصار العذاب بسبب الحجاب وقالوا ان كانت الجنه رحمه من الله عز وجل وجنه يتمتع فيها الانسان لاجل القرب من الله عز وجل والنظر الى وجهه وسماع كلامه عز وجل وقال الاعمى واسيده زبير رحمه الله إن أشرف أهل الجنة لمن ينظر إلى الله تبارك تعالى غدوة وعشية قد ورد قبل ذلك مرفوعا من طريق ضعيف فقال كعب رحمه الله تعالى ما نظر الله عز وجل إلى الجنة قط إلا قال طيبي لأهلك فزادت ضعفا على ما كانت حتى يأتيها أهلها وما من يوم كان لهم عيد في الدنيا إلا ويخرجون في مقداره في رياض الجنه الظاهر ان هذا العيد هو الجمعه قال فيبرز لهم الرب تبارك وتعالى فينظرون اليه وتسفي عليهم الريح المسك ولا يسألون الرب تبارك وتعالى شيئا الا اعطاهم حتى يرضوا وقد ازدادوا على ما كانوا من الحسن والجمال 70 ضعفا ثم يرجعون الى ازواجهم وقد ازددنا يعني الازواج مثل ذلك كابوا كاب الاحبار سبحان الله وقال هشام بن حسان ان لا الظاهر ان الرجال والنساء يرون ربهم تبارك وتعالى لكن الذين يقربون الى رؤيه الله عز وجل هؤلاء هم الرجال اهل الجنه والنساء لا نحتاج الى الخروج والله اعلم لان الوعد برؤيه الله عز وجل لجميع المؤمنين والمؤمنون والمؤمنون اذا اطلق دخل فيهم المؤمنات ايضا وقال هشام بن حسان ان الله سبحانه وتعالى يتجلى لاهل الجنه فاذا راه اهل الجنه نسوا نعيم الجنه وقال طاووس اصحاب المراء والمقاييس لا يزال بهم المراء والمقاييس حتى يجحد الرؤية ويخالف أهل السنة وهذا يوقع بالفعل بسبب القياسات العقلية الفاسدة التي يجعل الإنسان الجدال بها هي حدته وهذا المراء المذموم الجدال المذموم يجعل يقول كيف تتصل الأشعة وسوف يكون هناك رؤية والله عز وجل أكبر من أن نحيط به البشر ويقول ويسال عن كيفيه والكيفيه في ذلك منفيه كما نعلم نحن لا ندري كيفيه صفات الرب ولا كيف يرى في الاخره وانما نؤمن برؤيته ونرجو بانهم لا يحيطون به لان الله عز وجل قال لا تدركه الابصار وقال شريك عن ابي ثاقب السبيعي الزياده النظر الى وجه الرحمن تبارك وتعالى ان عبد الرحمن بن ابي ليلى انه تلى هذه الايه الذين احسنوا الحسنى وزياده قال اذا دخل اهل الجنه اعطوا فيها ما سالوا وما شاءوا فيقول الله عز وجل انه قد بقي من حقكم شيء ولم تعطوه فيتجلى لهم تبارك وتعالى فلا يكون ما اعطوه عند ذلك بشيء فالحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه ربهم تبارك وتعالى ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلا بعد نظرهم الى ربهم تبارك وتعالى وقال علي ابن مديني سالت عبد الله بن المبارك عن قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال عبد الله من اراد النظر الى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به احدا يعني يجعله فيما بينه بين الله ليكون مخلصا قال انه ايهم محمد سمعت ابن المبارك يقول ابن المبارك يقول ما حسب الله عز وجل احدا عنه الا عذبه ثم قرا كلا انه عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون قال بالرؤيا هذا التفسير يعني في نظر الا ان يكون المقصود انهم كذبوا بجمله ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ومما جاء به الرسل ان الله يراه اهل الجنه يوم القيامه وقال عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ 50 سنه فقلت يا ابا عبد الله ان عندنا قوما من المعتزله ينكرون هذه الاحاديث ان الله ينزل السماء الدنيا وان اهل الجنه يرون ربهم حدث لي من أحوى عشرة أحاديث في هذا وقال أما نحن فقد أخذنا دينما عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عما أخذو أخذوه عن شياطينهم في الحقيقة قال عقبة بن قبيصة أتينا أبا نعيم يوما فنزل إلينا من الدرجة التي في داره فجلت رصدها كأنه مغضب فقال حدثنا سفيان بن سعيد منذر الثوري ومنذر الثوري وزهير بن معاويه وحدثنا حصر بن صالح بن حي وحدثنا شريك بن عبد الله النقعي هؤلاء ابناء المهاجرين يحدثوننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرى في الاخره حتى جاء ابن يهودي صباغ يزعم ان الله تعالى لا يرى يعني بشر المريسي قد ضحى الله المريسي راس المعتزله لهوله ذكر اقوال الائمه الاربعه وطبقاتهم ومشايخهم رحمه الله تعالى قال مالك بن انس رحمه الله تعالى الناس ينظرون الى ربهم عز وجل يوم القيامه باعينهم وسئل رحمه الله عن قوله عز وجل وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره اتنظر الى الله عز وجل قال نعم قال اشهد فقلت ان قوما يقولون تنظر ما عنده اي تنتظر الى ربها تفسير ما يعني ضعيف جدا ومنكر وخلافه في تفاسير السلف الا ما روى عن مجاهد ان يعني هم المعتزله تميدونه لاجل موافقه البدعه والحقيقه ان ذلك من نعم الله عليهم وليس ان مجاهد ينفي الرؤيه والا فقد ثبت عنه اثبات النظر الى وجه الله عز وجل في تفسير الزياده لكن لما وافق يعني ما ما يريدون احتاجوا به ان الى بمعنى الاء الى اي الاء ربها ناضره يعني منتظره وهذا خلاف الرسم اولا فان يعني وفيه يعني تسهيل اللام بدون تغيير جديد والذي فسره الصحابه ان الى هي حرف الجر ونسب النظر الى الوجود والوجه اذا نسب اليه النظر وعدي بالى فلا ينصرف الى الذهن الا الرؤيه لذلك لما قاله ان لما قاله اشهب ان اقواما يقولون تنظر ما عند يعني تنتظر ما عند من الاله والنعم قال بل تنظر اليه نظرا فقد قال موسى ربي أرني أنظر إليك من ملك احتج بها على أن الرؤية تغير مستحيلة ولو كانت لا تدوز على الله عز وجل كما يزعم هؤلاء المعتزلة ومن وافقهم يقولون أن لو اثبتنا الرؤية بثبتنا النقص فهذا الكلام باطل كيف يسال موسى ربه عز وجل النظر الى وجهه وأن ينظر إليه سبحانه وتعالى وهو يعني امر لا يدوز على الله هم لا يزعمون نفي الرؤيه من كتاب ولا سنه وانما يقولون هذا مستحيل في حق الله وان الله لا يجوز ان يرى لان ذلك يلزم منه التشبيه والتجsim اف كان موسى لا يعلم عليه الصلاه والسلام هذا الامر مع انهم يحتجون بهذه الايه على بدعتهم لان الله قال لن تراني فقالوا ان لن نفي التابيد وكما قال ابن القيم ان ما احتج مبتدع بدليل الا كان في الدرير ما يدل على بطلان بدعته وهو فعلا كذلك في هذه الايه ان موسى عليه السلام قال رب اريني انظر اليك ولو كان موسى يعني يعلم ان الله لا يبوز ان يرى لما سال الله ذلك وانما كان التعليل انه لن يرى الله سبحانه وتعالى لعدم قوته وقدرته في الدنيا على ذلك ولذا اراه الله آت الجبل الذي ندك وخر موسى صائقا لكي يعلم ان الامر اعظم من ان يتحمله انسان في هذه الدنيا قال وقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اذ ان ملكه هو الله ثمن فاذا كان الكفار حجبوا فاي اميده لاولياءه ان حجبوا ايضا الكفار عذبون بالاجاب ذكر الطبراني واي انه قيل لمالك انهم يزعمون ان الله لا يرى فقال مالك السيف السيف يعني هؤلاء ايه زنادقه ينبغي قتلهم بالسيف هؤلاء زنادقه يلزم قتلهم بانكارهم السنن الصحيحه المستفيضه المتواتره فقال ابو صالح كاتب ليس املا علي عبد العزيز انه ابي سلامه المجسوم سالته عما جحدته الجهميه فقال لم يزل يوم لي له الشيطان حتى جحدوا قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره فقالوا لا يراه احد يوم القيامه فجحدوا والله افضل فجحدوا والله افضل كرامه الله التي اكرم بها اولياءه يوم القيامه من النظر الى وجهه ومضرته اياهم تنظيره يوم ما جعل وجوه ناظره في مقعد صدق عند مليك مقتدر فَأَرَضِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ لَا يَجْعَلَنَّ رُؤْيَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُخْلِصِينَ لَهُ ثَوَابًا لِلْمُخْلِصِينَ لَهُ ثَوَابًا لِيُنْظُرَ بِهَا وُجُوهُهُمْ دُونَ الْمُجْرِمِينَ وَتَفْلُجَ بِهَا حُجَّتُهُمْ عَلَى الْجَاهِدِينَ وَهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْذُوبُونَ وَهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْذُوبُونَ لا, لَا يَرَوْنَهُ كَمَا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُرَى وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وقال الاوزاعي رحمه الله اني لا ارجو ان يحجب الله عز وجل جهنم واصحابها عن افضل ثوابه الذي وعده الله اولياءه حين يقولوا ولو يوم الى الناظره الى ربها ناظره فجحد جهنم واصحابه افضل ثواب الذي وعد الله تعالى اولياءه وقال ابن مسلم سالته الاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن انس والليث بن سعد عن هذه الاحاديث التي فيها الرؤيه فقال تمر بلا كيف وقال سفيان الرويني من لم يقل ان القران كلام الله وان الله يرى في الجنه فهو جهمي ذكروا الطبري وذكر عنه ابن ابي حاتم انه قال لا يصلي خلف الجهمي والجهمي الذي يقول لا يرى ربه يوم القيامه او لا يرى ربه يوم القيامه عدم الصلاه خلفه اما احتياطا واما بعد اقامه الحجه فيكفر واما انه يكفر الجنيه بال يعني بالعمومي على احد القولين عند اهل العلم قد ذكرنا من قبل ان المعتزله وضرباهم ممن فيه اختلاف سائر عند اهل السنه في مسألة إخراجهم من السنتين سبعين فرقة من فرق الأمة أم دخولهم فيها وذكر ابن أبي حاتم عن جريب بن عبد الحميد أنه ذكر حديث ابن ثابت في الزيادة أنه النظر إلى وجه الله عز وجل فأنكره رجل فصاح به وأخرجه من مجلسه زعائل يعني جامد وأخرجه من مجلس وذكر أيضا عن ابن المبارك أن رجل من الجهمية قال له يا أبا عبد الرحمن قدارا بان جهنذ بين معناه كيف يرى الله يوم القيامه فقال بالعين فارسي هو اصلا معظم البدع ده كانت منتشره في اهل الايه في يعني المنباهه العجبه وقال وكيع بن الجراح رحمه الله يراه تبارك وتعالى المؤمنون في الجنه ولا يراه إلا المؤمنون ذكرنا الخلاف في هذه المسألة ولا نزاع أن رؤية التكريم هي للمؤمنين وأن الرؤية التي أثبتها من أثبتها للكافرين والمنافقين هي رؤية يعني عقاب وتحسير وأنهم يتمنون أن لا يرون الرب ولا يراهم فروبا فرؤية الكفرة والمنافقين يعني رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه الذي يريد الانتقام منه ذكرنا ها لا وصات الموحدين لما يخشوا الجنه هيرؤون ربهم عز وجل وقلنا الصحيح ان وصات الموحدين يرون ايضا في العرصات ايضا هذه الامه يعني يرون ربهم عز وجل جميعا في العرصات وقال ابو عبيد الله القاسم انه سلام وقد ذكر عنده وقال وكيع بن جراح رحمه الله يراه تبارك وتعالى المؤمن في الجنه ولا يراه الا المؤمن وقال قتيبه بن سعيد رحمه الله تعالى قول الائمه الماخوذ به في الاسلام والسنه الايمان بالرؤيه والتصديق بالاحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقاله ابو عبيد القاسم سلام وقد ذكرت عنده هذه الاحاديث التي فيها الرؤيا قال هي حق وهي عندنا حق رواها الثقات عن الثقات الى ان صارت الينا الا ان اذا قيل لنا فسروها قلنا لا نفسر منها شيئا ولكن نمضيها كما جاء لماذا لانها لا تحتاج الى ايه الى تفسير الرؤيا معلومه لا يفسر الماء الا بالماء بعد الجهد يبقى ايه اتعمل ايه لما تقول للناس ما هي ما هو الماء تعمل لهم ايه تجر لهم كوبايات ميه والرؤيه اوضح من ذلك فالرؤيه يعلم كل انسان معناها ونحن نثبت الرؤيه بلا كيفيه ولا تحتاج الى تفسير وكذا كل الصفات لا تحتاج الى تفسير إذا احتاج شيء منها إلى تفسير لغرابته في اللغة عن بعض غير العرب فسر به نحو معناه كاسم الصمد واسم المخيت ونحو ذلك فهذه الصمدية ما استعمل أنه الذي يلجأ إليه ويقصد ونحو هذا قال عبد الوهاب الوراق سألت أسود بن سالم عن أحاديث الرؤية فقال أحلف عليها أنها حق وقال محمد بن زيس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعه من الصعيد فيها صعيد مصر يعني فما تقول في قول الله عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون فقال الشافعي رحمه الله تعالى لما ان حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الرضاء قال الربيع فقلت يا عبد الله وبه تقول نعم وبه ادين الله عز وجل ولولا وله لم يوقن محمد بن ادريس يعني نفسه انه يرى الله لما عبد الله عز وجل والله الحاكم على عن الرب يعنهم وروى الطبراني وغيره عن الميزني قال ثيمات الشفيعي رحمه الله يقول في قوله عز وجل كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون فيها دليل على ان اولياء الله يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامه وقال محمد بن عبد الله بن الحكم سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن رؤيا فقال يقول الله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ففي هذا دليل على ان المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل رواه ابو ذراء ابو ذره الرزي وابن بطه عنه رحمه الله قال كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون دلاله على ان اولياء الله يرونه يوم القيامه بابصارهم وذهين اثارقه قال اسحاق بن منصور قلت يا احمد اليس ربنا تبارك وتعالى يراه اهل الجنه اليس تقول بهذه الاحاديث قال احمد صحيح وقال الفضل الفضل بن زياد سمعت ابي عبد الله الوهي احمد وقيل له تقول بالرؤيا فقال من لم يقل بالرؤيا فهو جهني قال سمعت ابي عبد الله وبلغه عن رجل انه قال ان الله لا يرى في الاخره فغضب غضبا شديدا ثم قال من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه من كان من الناس من كان من الناس يعني ولو كان من أكبر الناس أليس يقول الله عز وجل ودوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون الظاهر من التكفير هنا تكفير نوع كما هو ظاهر لم يقل فلان وفلان كفر وانما قال من قال ان الله لا يرى في الاخره وروى ابو وقال ابو داود سمعت احمد احمد رحمه الله تعالى وذكر له عن رجل سيء في الرؤيا فغضب وقال من قال ان الله لا يرى فهو كفر وقال دو سمعت احمد بن حنبل رحمه الله قاله في رجل يحدث بحديث عن رجل عن ابو عطوف ان الله لا يرى في الاخره فقال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم ثم قال اخذ الله هذا نعوذ بالله ذلك لاجل ان هذا موضوع وباطل بلا شك وقال ابو بكر المروزي قيل لابي عبد الله تعرف عن يزيد نهرون عن ابي العطوف عن ابي الزبير عن جابر انه استقر الجبل ان استقر الجبل فسوف تراني وان لم يستقر فلا تراني في الدنيا ولا في الاخره فغضب ابو عبد الله غضبا شديدا حتى تبين في وجهه وكان قائدا والناس حوله فاخذ نعله وانتعل وقال اخزى الله هذا هذا لا ينبغي ان يكتب ودفع ان يكون يزيد ابن ابن هارون رواه او حدث به وقال هذا جهمي كافر خالف ما قال الله عز وجل ودوه يومئذ الناظره الى ربها ناظرا فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون أخذ الله هذا الخبيث قال أبو عبد الله ومن زعم أن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر فقال أبو طالب قال أبو عبد الله قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا فمن قال إن الله لا يرى في الآخرة وقال ان الله لا يرافقت كفر وقال سكن ابراهيم الرهاني اسماه ابو عبد الرحمن يقول من لم يؤمن بالرؤيه فهو جهمي والجهمي كافر كما ذكرنا المعتزله من هؤلاء الجهميه على التفريق بين نوع راي وقال يوسف ابن موسى بن محمد القطان قيل لابي عبد الله اهل الجنه ينظرون الى ربهم تبارك وتعالى ويكلمونه ويكلمهم قال نعم ينظر إليهم وينظرون إليهم ويكلمهم ويكلمون كيف شاء إذا شاء على كيف شاء إذا شاء وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطير في أقوالهم القوم عن المعتدل الجهمية يرجعون إلى التعطير في أقوالهم ينكرون الرؤية والآثار كلها وما ظمنتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم كان ظنهم جهر وإذا بهم يرومون التعطيل بالكلية يريدون نفي كل صفة الرب قال حنبل وسمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن الله لا يرى في الأخيرة فهو جهمي فقد كفر ورد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خيرا فقد كفر ورد على الله قوله كما ذكرنا من قبل إذا صرح بنفي طريقه الكتاب والسنه فهو كفر نوعا ايضا قال ابو عبد الله فنحن نؤمن بهذه الاحاديث ونقر بها ونمررها كما جاء قال الافرم سمعت ابو عبد الله رحمه الله يقول فاما من يقول ان الله لا يرى في الاخره فهو جهمي قال ابو عبد الله وانما تكلم من تكلم في رؤيه الدنيا سالت هل يرى احد ربه او هل راى احد ربه في الدنيا الخلاف مشهور والصحيح انه لم يره احد بعيني راسه في الدنيا ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما تثبت الرؤيه في الدنيا بالقلب للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيه المنام وكذا اثبات ابن عباس قال راه في فؤاده مرتين ورؤيه المنام رؤيه قلب حديث اختصاص الملائكه الاعلى رؤيه منام رايت ربي في المنام في احسن الصور فهذه رؤيه قلب بمعنى ان الله خلق في القلب الرؤيه فادرك فرى ان كان ذلك لا يكون مثل رؤيه العين لكنها رؤيه وليست مجرد علم فقال حنبل سمعت ابي عبد الله يقول ادركنا الناس وما ينكرون من هذه الاحاديث شيء احاديث الرؤيا كانوا يحدثون بها على الجمله يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين وقال ابراهيم بن زر الصائغ ثنا احمد بن محمد يقول الرؤيه من كذب بها فهو زنديق فقال ابو عبد الله رحمه الله قال الله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا وكلم موسى بمراء حجاب فقال ربي أريني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فإذ استقر مكانه فسوف تراني فأخبر الله عز وجل ان موسى يراه في الاخره وقال وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ولا يكون حجاب الا ل ولا يكون حجاب الا للرؤيه اذا محجوبون عن ما عن رؤيه ربهم اخبر الله سبحانه وتعالى ان من شاء الله ومن اراد يراه والطفار لا يرونه قال حنبل وسمعت ابي عبد الله يقول قال الله تعالى ولوهم يومئذ الناظره الى ربها ناظره والاحاديث التي تروى في النظر الى الله تعالى حديث جابر بن عبد الله وغيره تنظرون الى ربكم احاديث صحاح وقال تعالى الذين احسنوا الحسن وزياده النظر الى وجه الله عز وجل قال ابو عبد الله نؤمن بها ونعلم انها حق احاديث الرؤيا ونؤمن بان الله يرى نرى ربنا يوم القيامه لا نشك فيه ولا نرتاب قال اسناده ابو عبد الله يقول من زعم ان الله لا يرى في الاخره فقد كفر بالله وكذب القران ورد على الله امره يستتاب فان تاب والا قتل قال حنبل قلت يا ابي عبد الله في احاديث الرؤيا قال هذه احاديث هذه صحاح نؤمن بها ونقر بها وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكررنا به قال أبو عبد الله إذا لم نقر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ودفعناه رددنا على الله أمره قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فنته وقال عبد الله بن طاهر أمير قوتان بإسحاق ابن راهوي يا با يعقوب هذه الأحاديث الذي يرونها في النزول والرؤية ما هن يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يرونها في النزول والرؤية ما هن فقال رواها من روا الطهارة والغسلة والصلاة والأحكام وذكر أشياء فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع فقال شفاك الله كما شفيتني أو كما قال ذكره العكس هذه من أقوى الحجج يعني على من يفرقون وعلى من يفرقون بين أحاديث الأحكام وبين أحاديث العقائد لأنه إذا باطلت أن تكون حجة في العقائد باطلت أن تكون حجة في الأحكام فباطل الشرع كله ولا ياذب الله وهذا لا يستطيع أحد أن يقول به إلا زنديق وقال إمام الأئمة محمد بن سعق بن خزينة في كتابه إن المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم القيامة ومن انكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين وقال عمر بن محمد المزني ما تقول في القران فقال قل انه كلام الله فقال غير مخلوق فقال غير مخلوق قال وتقول ان الله يرى يوم القيامه قال نعم فلما افترق الناس قام اليه المزني فقال يا ابا عبد الله شهر ثانيه على رؤوس الناس فقال ان الناس قد اكثروا فيك فاردت ان ابرئك يذي سأله هو طبعا نعيم اكبر من من الميزانيه فرح جاي ساله قدام الناس كلها ليقول ذلك لانه كان ذا منزله فكان يقرر بذلك امام الجمع لابطال التهمه عنه فقال ابو العباس احمد بن يحيى ثعلب امام العربيه في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم القومه سلام قال اجمع اهل اللغه على ان ان لقائها هنا لا يكون الا معاينه ونظرا بالابصار قلت واللقاء ثابت بنص القران في هذه الايه وغيرها وبالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل احاديث اللقاء صحيحه ان العبد يلقى ربه كل احاديث اللقاء صحيحه واللقاء طالما ما كانش فيه مابع يبقى يستلزم الرؤيه حديث عباذة وحديث عيشة وأبي ريبة وجن سعود رضي الله عنهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وحديث أنث إنكم ستلقون بعد أثر فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وحديث أبي ذر رضي الله عنه لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بالشيء لا تجرك بقراب المغفرة لقيتني لقيت وحديث ابي موسى من لقي الله لا يشتكي شيئا دخل الجنه وغير غير ذلك احاديث اللقاء التي اطردت كلها برقم واحد فهذا كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحه الصريحه وهذه اقوال الصحابه والتابعين ومن بعدهم من ائمه الهدى كلها مجتمعه على ان المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنه ويتلذذون بالنظر الى وجهه الكريم وذلك غاية النعيم كلها مجتمع على أن المؤمنين يرون أرضهم تبارك تعالى في الجنة وتلذدون بالنظر إلى وجهه الكريم وذلك غاية النعيم وأعلى الكرامات وأفضل فضيلة ولذا يذهلون بالنظر إليه عن كل ما هم فيه من النعيم فنحن نؤمن بذلك كله ونفد الله تعالى وملائكته وأنبياءه ورسله والمؤمنين على ذلك ونضرع إلى الله تعالى وندعوه بأسمائه الحسنى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه تعالى نستعى الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه في جنة عد وأن لا يحجبنا عنه فنكون من الذين أخبر عنهم أن إنهم عن ربهم وإذن لمحجبون نعوذ بالله من ذلك يقول ومن جحد الرؤية تعالي. إن فاها فهو كاذب على الله تعالى مكذب بالصدق إذ جاء راد لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لجماعة المؤمنين سائرون بلقاء الله عز وجل متتبعون آي واسبيل المؤمنين وسيوليه الله متولى الاصيه جهنم ان تمصر على جحوده اليس في جهنم ما ثول للكافرين فقد وعد الله عز وجل ان المكذبين محذوبون عنه يوم القيامه وقال تعالى كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم انهم لصالوا الجحيم ثم وقالوا هذا الذي كنتم به تكذبون قدم التفسير المبارك او لو تكذبون اي بالرؤيا وقد ورد حديث في وعيد منكر اللقاء وهو متناول منكر الرؤيه بلا شك ولا ريب رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي رؤبه رضي الله عنه قال قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل ضرر في رؤيه الشمس في الظهيره ليست فيها سحابه ليست في السماء سحابه قالوا لا قال هل تضارون في رؤيه القمر لا ذا البدر ليس فيه سحابه قالوا لا قال فوالذي نفس محمد يمده لا تضارون في رؤيه ربكم الا كما تضارون في رؤيه احدهما فيلقى العبد فيقول اي فلان يعني يا فلان اسم الترخيم يحذف اخر حرفين او حرف من الكلمه سيقول يا عائش اي فل alam ukrimt wa asawiduk wa zawajuk wa asakhir lakal khayl wal ibl wa adarak taras wa tarba mustarfa arba asawiduk ajaluk sayyidan وا وزوجت ذو معروف وسخر لك الخير ابره ادرك ترئس تصبح رئيسا الم ادرك ادرك ترئس وتربع يعني تاخذ المربع والمربع هو ربع الغنيمه كان اوتنهد رئيس القبيله في الجاهليه فيقول بلى فيقول افظننت انك ملاقي فيقول لا فيقول فاني انساك تمعنتا ذا اصرح حديث في رؤيه الايه الخلق جميعا ربهم عز وجل حتى الكفار لانه مساء النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا فقال فلا تضرن رؤاك يهنم فلقى العبد فيقول اي فلي اذا ده وحده وده مشرك مصرح بالايه بالشرك يقول افظن انت انك رقيب فيقول لا اذا لو كانش مؤمن بايه برقاء الله ما كانش مؤمن بالاخره كان كافر والله اعوذ بالله فهذا طريف ان الكفار يرون ربهم اصرح حد انساك ان, أن يتركوه في العذاب ثم يلقاني فيقول ايفون المكرمت واسودك واذورج واسخر لك الخيل والابل واركثرا اس واربع فيقول بلا يا رب بلا اي رب فيقول افظمنت انك ملاقي فيقول لا فيقول اني انساك كما نسيتني ثم القس الثالث سيقول له مثل ذلك فيقول يا ربي امنت بك وبكتابك ورسلك اصليت وصمت وتصدقت واثني بخير ما استطاع يعني على نفسه هنا العمل فيقول ها هنا اذا ثم يقال الان نبعث شاهدا عليك ها هنا اذا يعني يحضر عمله هنا وهذالك و ينظر الان في شأنه ها هنا اذا الان يظهر شان هذه الاعمال ثم يقال الان نبعث شاهدا عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي شهد من ذا الذي يشهد عليه تفكر في نفسه من يعلم ما في قلبه يتفكر في نفسه من من الذي يشهد علي من الذي يشهد علي فيختم على فيه يختم على فمه ويقال لفخيذهم تطق فينطق فخذه ولحمه وعظمه بعمله وذلك ليعذر من نفسه لتقوم عليه الحده من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه ومن تواجم هذه السنه على هذا حديث غير وارد من كل رؤيه ودياته منهم واضحه منطوقا ومفهوما ولهم يرونه بالعديد الحديد ده في الكافر والمنافق وقد راوا ربهم والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرؤيا فجاب لهم الثلاثه دول ده ده ما يحتملش ان هم يخصص من دول يقولوا لا خلافة في ثبوت رؤية من أربهم تبارك وتعالى في دار الأخرة وكذا لا خلافة بينهم في أنه لا يراه أحد قبل الموت وإنما وقع الخلافة بين الصحابة والتبينة فمن بعدهم في ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية المعراج كما سأتي إن شاء الله وحذ ذلك في مضيه وباليه التوفير قلنا بكده أن الرسول اللهم رأاه بقلبي ولم يراه بعيني والصحيح أنه لا يوجد خلافة من الصحابة في الموضوع ذلك وان كان بعض العلماء يقول في اختلاف او اكثرهم يقول في اختلاف لكن عند التامل يظهر ان ما فيش اختلاف زي ما قلنا قبل كده اللي اثبت اثبت رؤيه الايه الفؤاد ابن عباس قال رااه بفؤاده واذا اطلق في موضع وقيد في موضع فلا بد ان يحمل المطلق على الايه على المقيد ده هو نفس مخرج الحديث في اقل روايه في مسلم قال رااه مرتين وفي اقل روايه ثانيه بنفس المخرج رااه بفؤاده مرتين وبالتالي فنحن نقول ان الخلاف كان نقول كما قال عثمان بن سعيد الدارمي الذي نقل اجماع الصحابه على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه وراه بقلبه واخطا من نقل راه بعيني راسه الاثار الوارده عن امام احمد والاوزاعي وغيرهم رحمه الله في رؤيه الله تبارك وتعالى في المنام لا تدل على الرؤيا فعليا وانما تؤول فان رؤيا الله في المام ممكن ان تحمل على تعظيم امر الله وعلى وضوح الصراط المستقيم وعلى معرفه الحق من مسائل الخلاف حول قضاء الايمان بالله عز وجل نحو ذلك يعني اقصد يمكن ان تؤول ليس ان احد راى الله حقيقه بقلبه في المنام الا النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن عباس يقول اتعجبون ان تكون الخله لابراهيم والتكريم موسى والرؤيه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو انما اثبت ايه رؤيه الايه القلب وهذه خصوصيه للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر انا اقول ان الذي ان رؤيه الله عز وجل بالقلب ليست لاحد الا للنبي عليه الصلاه والسلام ايوه في الدنيا الكلام ده عارف في الدنيا ان هل راى احد رب او في الدنيا نقول راهه النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه في الدنيا وهذا من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام نعلم ان زمزم لما شربت له فهل نشرب ماء زمزم بنيه النظر الى وجه الله ونيه بما تفعل وهذا من انفع ما يشرب له العبد زمزم عليك صبر قول كيف يرى الكافر ربه وقد قال الله كلا انهم عن ربهم يوم المحزوبون هذا الحديث يخبر ان كفر يرى الله جرا احنا قلنا يرونه ثم ايه يحجب عنهم في استعاره ويحجب ده الحقيقه ده انت لو استحضرت كلمه الامام الشافعي ان الحجابه لا يكون الا ايه عن رؤيه مش كده يحجب عن رؤيه وفي الحقيقه هذا دليل على انهم يرونه ثم يحجب عنهم وكما ذكرنا ان رؤية الكفار ليست رؤية التكريم إنما هي رؤية العبد لسيره الغاضب عليه العبد الآبز قل سمعت أحد النصارى يقول إن المسلمين يظلمون النصارى ويبدعون أن النصارى يقولون أن واحد دأد واحد دأد واحد يسوي واحد والصحيح أن النصارى لا تقول ذلك بل هم يقولون واحد فواحد فواحد يسوي واحد هذا من الكذب أولا لان نص عقيدتهم تخبر انهم لا يقولون واحد في واحد في واحد ليه هم يقولون في نص المعتقد المسمى عندهم بقانون الايمان المسيحي الذي هو مقررات مجمع نيقيا الاول في المئه الرابعه بعد ميلاد المسيح يقولون نؤمن بالاله واحد خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى الاب ونؤمن باقنوم الابن المولود من ابيه قبل كل الدهوص من جوهر ابيه مساو له في الجوهر اله من اله شعله نور من شعله نور وان اقنوم الابن تجسد وولد من بطن مريم العذراء وصلب من اجلنا ونؤمن بالاله المحي الروح القدس المنبثق من الآب معبود ومسرود له وموجد ده نص اعتقادهم في आखिरتهم في الله عز وجل لما يقول اله من اله يبقى انت كده بتقول واحد في واحد ولا بيقول اثنين زائد واحد, واحد قطعا وبعدين ده بيثبت جوهرين بيقولوا من جوهر ابيه ويقول الجوهر ده يعني الذات مش كده ده من ده وبعدين وبيقولوا مساوي لوجده اذا ده جوهرين وبعدين حددوا قالوا ان الابن مباثق من الايه من الاله واللي تجسد هو الابن بس وقالوا ان ده قالوا ان ان الابن ده مولود من ابيه قبل كل الدهور وطبعا الاثنين دول متناقضتين مع بعض لان كلمه مولود تدل ان في اصل وفي ايه فرع فرع منه اتولد منه خرج منه وانت بتقول اله مين اله ده مين ده مين اللي هي صريعه ببدء الغايه اذن كان نو بدايه ترجع تنقضه وتقول قبل كل الدهور ازاي بلا بدايه في الزمان وان من قال بوجود زمن لا يوجد فيه اقنوم الابن فهو كافر هما بيعتقدوا ذلك وبعدين حددوا ان الروح القدس منبثق منين من الاب ده في منتهى الوضوح ان دول لهم صفات مختلفه مش كده وان كل واحد منهم هما ليه اضطروا يقولوا في الاخر دول اله واحد هما جازما ما بيقولوش ان هما اله واحد عند... لان كل واحد له ايه صفت معينه الاقنوم الابن ده نسوت ولهوت ومختلفين في انه طبيعه واحده ولا طبيعتين ومشيئه واحده ولا مشئتين علشان يشوفوا ان ان ان ان الدكتور الابن ده هو اللي جرى عليه كل اللي جرى من المصاطب البشريه ولذلك اللي هم الاوروبيين اللي هم الكاثوليك بيقولوا ان ده طبيعتين ومشيئتين بس مش قادرين يخالفوا نص القانون لان نص القانون بيقول ايه بيقول انه اما ان اقروم ابنه تجسد يعني الاقروم نفسه هو اللي ايه اللي صار هو جسد المسيح نصه كده مش ان هو فيه روح الهيه في جسد انسان يعني انا كده مش ان الاثنين دول ايه منفصلتين عن بعض ما يقدرش يقول منفصلتين فراح جاي جمع بين المتناقضات اللي هو الكاثوليك اكتر اللي هم قالوا ان هو ناسوت ولاهوت طبيعه واحده مش ايه واحده باعلو طبيعتين دول هما كسوليك قالوا طبيعتين ومشيئتين بس غير منفصلتين لا يمكن بينهم انفصال طب ازاي يكونوا طبيعتين ومشيئتين وغير منفصلتين يبقى اللي وقع على النسوت وقع على الايه على اللاهوت يبقى لما مات يبقى مات اللاهوت وبتوع الارثوذكس متمسكين بالنص بيقولوا فعلا ان اللاهوت مات وان الصلب وتالم من اجل تكفير خطايا ان الاله نفسه شخصيا ولذلك بيسموه اللي هم يسموهم اليهعقوبيه في في القديم فال فالامر ده كذب ان هو يقول ان دي اعتقادهم لا ده مش اعتقادهم زي ما بيحاولوا يقولوا ان ذاته سنسي صفات زي ما تقولوا الرحمن الله الرحمن الرحيم ده هو عنده رزنسي صفات جزم لان في صفات متعدده للاله للاله الاول اللي هو الاصل اللي هو بلا شك لما يجي اي واحد يسال هو مين الاله بقى اللي هو الاب ده اللي اليهود والمسلمين بيقولوا عليه مين رب بس هيقولوا على المتيح والاب مش كده ربنا خالق الكل ضابط ما يرى وما لا يرى يبقى اذا حدد له صفات معينه وحدد له مصدر الانبثاق مصدر الولاده فده كلام مطنا ما ينفعش يتقال وبعدين ده انت ما فين القدره انت وفين العلم انت قلت الكلام اللي هو الكلمه في البدء كان الكلمه وكان الكلمه الله وكان الكلمه عند الله اللي هو الانجييل يوحنا المزور هات فالمهم ان العباره دي تدل ان هو عنده اكنوم الكلمه صفه من الصفات اللي هي صفه الكلام وبعدين ان ده انت بتنطق بينطق ان ربنا مش له كلمه واحده ده له ايه كلمات بالمسيح نص بكلامه عندهم انه قال ليس بالخبز وحده يحيى الانسان ولكن بكل كلمه تخرج من فم الرب فصرح بان كل كلمه يبقى ربنا اتكلم بكلام ايه كتير فشمعنا الكلمه دي بس هي اللي بقت اكنوم وفي صفه القدره وصفه العلم وصفات الحياه صفات عديده صفه الخلق افعال الرب عز وجل كل الصفات دي ازاي يقولوا تريس صفات عنده اضعاف الصفات في التوراوه والانجيل ازاي ينفيها ازاي يخليها ثلاثه بس ما يعرفش ولذلك هم يجزمون دي مش تشريع العقلاء منهم اللي فاهمين بيقولوا احنا بنقول الكلام ده للعوام علشان مش قادرين يفهموا اكتر من كده وان هم بيقولوا لهم كده لان مفيش العقل البشري مش ممكن يفهم ذات واحده ومتعدده في نفس الوقت لكن يفهم ذات لها عده صفات فحيقربوا لهم الصوره الى الشمس وضوئها وحرارتها وضوئها وحرارتها وكثافتها ولونها وشعاعها و50 صفه من صفاتها مش معنى ثلاثه بس انت عايز تضحك على الناس ففي الحقيقه هم ما, ما ده مش اعتقادهم لكن هم بيقولوا الكلام ده علشان هم عارفين الكلام ده عشان حد يفهمه بل في الحقيقه هم عارفين ان اللي هيفهمه يعرف المتناقض وان هو مش صح ان هو بقى فعلا بيقول 1+1 ده بيقول صفات مختلفه بي نص عنده الانجيل ان وقت قيام الساعه لا يعلمها احد ولا في السماء ولا في الارض ولا الملائكه اللي في السماء ولا الابن لا يعلمها الا الاب يبقى انت بعد كده تقول ايه بعد كده ان هم اله واحد ازاي نصوص الكتاب بتاعك بتقول غير كده واحد منهم بيعبد الثاني ما هو مكتوب انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد واحد من الاقنين دول بينادي الثاني بيقول له الهي يبقى الجزم ده مش اخنوم اله ده مش مشطوره من صور الاله بيقول له اله وصرخ بصوت عظيم الوي وهو على الصليب المصلوب ده الوي الوي لما سبقتني الذي تفسيره الهي الهي إله لما تركتني ثم صرخ بصوت عظيم واسلم الروح طب يبقى اذا واحد بينادي الثاني بيقول له انت الهي وبيقول له تثبتني ليه يبقى اذا دي اراده غير الاراده دي وبعدين ده نص الكلام عندهم قلنا المسيح قال لتجزع عني تلك الكاس لتكن ارادتك انت لا ارادتي انا الله انت ازاي بعد كده تقولوا دول حاجه واحده النصوص قاطعه بان هو مش حاجه واحده وبعدين النصوص قاطعه بان ربنا واحد فهو التزم التناقض فقال ان هما ثلاثه وقال ان هما ايه واحد لكن دي عقيده جزما لا يوجد عاقل الا واجد بطلها انها فعلا ضلال بين وانها يعني في ذاتها متناقضه فهو مش ده, ده هم المسلمين كفايه انهم مسكتين عليهم والله ده لو قعدوا يقولوا ليل نهار بس ايه اللي هم بيعتقدوه ويبينوا الكلام اللي موجود في الانجيل هتبقى فضيحه عليه والله العظيم الانجيل انا اقول اللي قرى الانجيل حتى لو ما رضوش دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الله ثلاثه اقانيم يبقى كفر مخلص في النار من غير لان الانجيلي حجه واضحه البيان على ان هذه العقيده مختراعه وانها ليست في انجيل بعد التحريف الانجيلي بقول عليه بين ايديهم النهارده اللي يقرأ التوراه والانجيل والعهد القديم والعهد القديم يجزم بان العقيده دي مش بتاخدها من انجيل اللي بين ايديهم يقول ان ده بالصوره دي ده مستحيل الا يحرف منها في بالطريقه دي ويقول ان ان ان ان قانون الايمان ده اللي هو مش ممكن حد يبقى مؤمن بالنصرانيه عندهم الا اذا امن به يكون ماخذ من الانجيلي ده يحاول يجيب له شبهات من الادله عنده هو فضلا ان تخالفها اضعفها من الانجيلي بان المسيح مخلوق عابد لله يصلي يسجد لله يتضرع يدعو الله عز وجل يصرح بان الحياه الابديه ان يعبدوه ان يعبدوا الله يقول ان الحياة يخاطب الله عز وجل يقول ان الحياة الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته يجي يوحنا اذا في كلام في لا يوجد اوضح من ذلك ان لا اله الا الله ايسى رسول الله يقول له ايها المعلم الصالح قال لماذا تدعونني صالحا ليس من صالح ليس من احد صالحا الا واحد وهو الله قال ان تعليمي ليس لي ولكن الذي ارسلني يقول بطرس الحواري ان يسوع المسيح رجل قد تبرهن من قبل الرب بقوات وعجائب صنعها الله بيده في اوضح من كده ان دي اصلا كلها عقيده اهل الاسلام دون النصارى اللي موجوده من التوراة اقصى حاجه عندهم اعظم دليل على ان المسيح هو الله في البدء كان الكلمه وكان الكلمه الله وكان الكلمه عند الله اللي هو اول انجيل او كان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله كلام ركيك غير مترجا ترجمة صحيحة ولا عبارة صحيحة ونحن نقول ان كلام الله غير مخلوق ولكن عيسى كلمة الله بمعنى ايه كان بكلمة من الله الذي هو ليس مخلوق وليس ان عيسى هو ذات لي الكلمة هم اخطأوا في هذه المسألة كما وضحناها من, من قبل وبعدين قلنا ان هو اشمعنا اقول في ثلاثة ما ربنا له كلمات كثيرة بكل كلمة انتقلوا من فهم الرب فده ما عندهمش ده غيره واما اي يعني كلام ثاني مهم بقى خلاص ما يقال في رؤى المؤمنين لربهم يقال في كلام الله مع المؤمنين في العرصات مع جميع الخلق وفي بعض الصلوات وفي الجنه اما ان الله عز وجل ينادي الكفار ماذا اجبتم المرسلين اين شركائي الذين كنتم تزعمون فهذا نص الكتاب اذا بيخاطب الايه كفار ويقول في النار اخسؤوا فيها ولا تكلمون عندها انقطع كلامهم لكن قبل ذلك كلمهم بما ايه يبكيتهم ايضا في نفس الكلام لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولو زكيهم لا يكلمهم كلام ايه تكريم ورحمه ولا ينظر اليهم نظر اكرام ايضا واعزاز وتفضل عليهم ولا يذكيهم ولا لهم عدنا عليك صبر لماذا يمكن للجميع الرؤيه ماذا وفيهم لذلك الفلتر علم الكلام المقاييس العقليه ان يقول لك لما نشوف يبقى في اتصال اشعه يبقى هذه الاشعه تطلع وتاثر في حدقه العين والكلام ده يؤدي الى التشبيه وضلاله ان هو ترى يبقى يشبه المخلوقات والاجسام ان الاشعه لازم تخرج من اجسام واعقائد الفلاسفه هي السبب ولا اعوذ بالله ان هم اعتقدوا اصلا امنوا بالاه غير اله المرسلين وحاولوا ان هم ينتسبوا للاسلام فأسس النصوص تناقضهم اضطر الى ايه الى نفي هذه النصوص تارا والى تاويلها تره اخرى فهم زعموا ان التجويد ذلك وعامه رؤسائهم منافق اصلا زناذقه هم يريدون هدم الدين وتضييع العقيده الصحيحه واذا تجد المتناقضات باعتقاد جهم اسوا ما يمكن ان يكون من عقائد مدمره في كل الجوانب تجد جهم يقولها يعني المفروض ان جهم لانه ينكر الصفات الذاتيه والفعاليه كلها المفروض يكون في باب القضاء والقدر ان ابدا افعال الله يكون نافي لافعال ايضا مش كده نجد وغالي في اثبات الفعل ويقول بان الانسان ملوش فعل طب اذا كان ربنا ملوش فعل والانسان ملوش فعل امال اللي بيحصل في الدنيا دي بتاع مين بقى ولكنه يقول ان العبد لا يفعل شيئا ده جبري غالي في الايه في الجبر وهو واسوء عقيده عنده عقيده الارجاء ايضا يعني في جانب الالهيه قضاء الايمان والكفر عشانك تتحلل من الدين بالكليه إنه هو يقول بأن الإيمان هو المعرفة اللي يعرفنا ربنا موجود يبقى مؤمن كامل الإيمان يبقى إبليس مؤمن يبقى خلاص كل الكفر مؤمنين لا حد يشير الكزم بالإسلام بقى ولا عمل ولا, ولا عقيدة ولا حاجة خالص فده ناس مفسدة في الأرض بالله. زي الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هو عد الرأس الخارج وقوص البدع دول أصلا ناس كفر زنادقة منافقين ولا عزه بالله تخيل عبد الله بن سبق اللي اخترع عن علينا هو الله وإيه غرض من كده. اللي يخدع بيها الناس عشان يضلوا عن الاسلام يهودي دخل في الاسلام والجهم ده اصلا تعلم على يد الجعد ما فيش اساس خالص على الجعد الدرهم والجعد ده اخذ الامر ده عن بعض اليهود شخص تولى بمال الكنيسه حتى تبقى اصوات النصارى في انتخابات ما حكمه وما حكمه فده مجرد ازواجيه نصرانيه هذا بلا شك اقل درجات التحريم لان الله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان على كده حكم قول اسم النبي حرصك وصاينك وضنك هذا امر من الشرك وان كان اكثر الناس لا يعون ما يقولون لكن اسم النبي يحص الانسان اعوذ بالله الله عز قل اعوذ برب الفلق اسم الله عليك دي محتمله انا اذكر اسم الله عليك لكي تحفظ هل يجوز زي عبد السيد نعم يجوز زي عبد السيد وان سمي بعض المخلوقين بذلك لان التعبيد يقتضي التوصيف المحصوب بها الرب عز وجل ان اسماء الى قال الله هو السيد قال قال الرسول السيد الله تبارك وتعالى فاسم السيد عبد السيد يجوز هذا الامر زي يجوز عبد الرحيم عبد الرحيم وقد وصف الله بعض خلقه بانه رحيم للمؤمنين وابو الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وادون قائل اخر ياخذ له مصالح حاجات فقال له في وجهه يا ملجئي وملذي عند كربتي اعوذ بالله والله طبعا هذا طبعا اذا كان يقصد انني الجا اليك في هذه الكربه خصوصا لتؤيدني على تفريجها مع اعتقاده ان الله الذي يفعل ويفرج الكربه عن طريق هذا العبد يبقى ده غالى فيه ويعني اخاف عليه ان يكون يعني قاصر بشكل اصغر اما اذا كان يعتقد انه هو الذي يفرج كربته من دون الله فشرك اكبر من ده منزال الله استجابه الدعاء بمنزله فلان بحق فلان وجاي فان هل هذا شرك هذا مختلف فيه والراجح منعه لكن هذا ليس بشرك هناك امام يقول بدايه الخطبه ندعو الله متوسلين بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داعين وراجين ويبداوا في الدعاء ما اذا كان اقصد بذاتي فهو الذي ذكرنا انه ايه بدعه لسه قايلين مش, مش مش شركه بيقول ندعو الله يبقى الطرف العباده لمين لله واذا كان يقصد باتباعنا توسلنا مننا اتباع نتبع رسول صلى الله ونحبه فهذا توسل بالعمل الصالح يكون مشروع كتاب عقيده الموحدين كتاب تكفير بعض الفئات تطلب وتبحث عنه نعم انه مليئ, مليئ يعني كتاب مليئ بالاشياء التي الحاجات المجمله من كلام بعض اهل العلم المتقدمين والتفصيليه من كلام اهل البدع يعني في كلام مجمل لاهل العلم يحتاج الى تفصيل وتبين وتفريق بين قد استعمل الحجه اقامه الحجه بالتفصيل وما انواع العذر بالجهل الذي يعذر ولا يعذر وفي بعض كلام تفصيلي بتاع اهل البدع بتاع ناسك من الخوارج يقول اذكر انك قلت في شرح الطحاويه في شرح ابن الرحمن ان رجل اذا قالت ادعوا الله لي او ايش قالين عند الله هذا بدعه اذا فعلها اجلكفر لا غلط انا ما قلتش كده انت غلطان في فهم ده ده بدعه لكن ما ما قلتش انه اذا قاص على وجهك هل يجوز لام ان تقول لابنها عشان خاطري نعم يجوز لان لها منزله عندها فافعل هذا لاجل المنزله تق الله الذي تسالون به والارхам والنبي تفعل كذا هذا الأمر إن كان قسم فلا يدود القسم إلا بالله عزر الله وإن كان أجل عيسنا من غير قصد فمن باب الاحتياط المنع لا الأمة وغيرها فرعون ولا إبليس أكثر هم في النهر وفي إبليس طبعا رأس الكفر له زميل في العمل لا يصلي في الجماعه يقول انهؤلاء الناس كفار اقمت عليه الحجه قلت له هذا ضلال مبين بس كده قلت له هذا ضلال مبين بس كده لا تزقني هو طبعا مبتدئ ضال لكن يحتاج الامر الى ايه يعني الى يعني الى مناظر يعني دكتور فلسفه اسلاميه يقول ان الحلاج وابن عربي ليسا بكافرين يثبت قول الحلاج انا الله وانا الحق وكذا قال ابن عربي في حديث الاديان ويقرأ ذلك ويقر ذلك وقدنا تصاود دكتور اخر لكن انا مقتنع فخاطب احد الطلبه واعطاه بعض الكتب اهل العلم قال له كابن عربي صحيح فدين كل واحد لا فرقه بين مسلم ونصراني ومسيحي كذب بما اتى هذا كفر بعيد لو كان كما تقول فعلا يصح قول للحلاج انا لا بد كافر خارج من المله قول السيد لغير يعني لغير الاضقاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول المنافق سيدا ولقد فانه يكن سيدا فقد اتخذته ربك قال السيد للالتقياء بيقول لقد ذكرتم وقلت كل كلمه تخرج الفم الرب انا بنقل انا اهلل لله فم لا انا بقول ان هم عندهم كده لكن ليس عندنا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم اثبات الفم لله عز وجل لكن انا بنلزمهم باللي هم بيقولوه انا انقل عن كتبهم ولست اقول هذا الكلام على انه ايه على ان كل جزء فيه حقا هل يدخل الجن من الجنه نعم يرون ربهم اما يعيم لاهل الجنه جميعا وفي عفريت حاضرين عايزين نطمنوا مثلا